بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقسموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له للقول تجهر بعضكم لبعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشهروا ان الذين يرثون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتعنا الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفره واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الجدوى لا يعقلون ولو انهم صدقوا حتى تخرج لكان خيرا لهم والله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتتم بنبئ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصفحوا على ما فعلتم هذين واعلموا أن نفيكم رسول الله لو لطيركم في تثير من الأمز أعرفكم ولا من مَا أَحَقَّ مَا جَاءَ بِهِ الإِيمَانُ وَزَيَّنَهُ فِي القُلُوبِ قُمَّ ظَلَّهَا لَيْثٌ مِنَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بَغَتْ عَلَى الله فإن فابت فأصدروا بينهما بالعب وأرسدوا إن الله يبقوا المقسرين ان المؤمنون إخوة فأصدروا بين أخواتهم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمن لا يسرقون من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى خيرا منهم ولا عسى من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابسوا الفتوق بعد الريما.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 لَا تُنَافِقُوا وجعلناكم وجعلناكم إن, إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ مَا فِي الصُّدُورِ فَحَكِّمُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ اللَّهِ إِنَّ وَإِن تطيعوا الله ورسوله لا يَدْخُلُ من أعبادكم سيطا إن الله ربور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا في الله ورسوله ثم لم وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله قل لا تعلمون الله حديكم والله يعلم ما في السماوات وما في القر والله بكل شيء عليم لمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله لمن عليكم من هداكم من إيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غير السماوات والقر والله كفير بما تعملون